<تصفيق> لو تعرف قد ايه سعيد باللي انت فيه من تبنى حلال وقلبك يستاهل كل خير يا فرحة قلبي فيك وفي قلبك وفي عينيك وانا شايف جرحك اكبر من جرحانا بكتير لو تعرف قد ايه انت ابن حلال وقلبك يستاهل كل خير يا فرحه قلبي فيك وفي قلبك وفي عينك وانا شايف جرحك اكبر من جرحانا بكتير ما هو زمن And the one who is علشان تدوق ظلمك ليه وتحس بقى نفس الاحساس عايزنا اقول لك السماح طب على ولا الجراح ولا انت ناس من اللي راح كان ثمنه غالي والبكاي صح اللي مات ما بلاش نقلب في اللي فات لا تقول لي كان ولا ذكريات انا حق جادي كل حق واني أصل الحياة دا ينتدن واللي عملته انت زمان أديك لقيته وزي ما على قلبي فترت من نفسك ساكت ساكت ولا انت فاكر انك نجيت وخلاص نسي واللي دوس لازم ينداس واللي عملت لازم تناسي ما هو زم بناسي بتخسر ناس ولا انت جرحك لي يا ناسي تلاقي على شنط دوب ظلمة وتحس بقى نفس الاحساس